لان الهومرج ا ل ا عندي ح ا ت ي ن ممكن عندي يكون برايمر و ط ا م ا في برايمر يبقى فيه ايه يبقى ساكنر ايه البرايمر يخلي بالك ده انت ر ح ا ت ي ن ه عاوزه انتر ت ر ا ي ن ر و انتر تريتونيال انتر تريتونيال يا ناس لو حصل ت ر ي ش ن و ن ي الهومرج لسه في حيث تملك كيتك موجوده يقولك بيتند ي ب ر و ت ك مش كده الساكنر ا ي بقى لو مش ا م ي د ي ا بعد اسبوع عشر ا ي ه لقد ا ص ب ح د ا لن تتمكن من المسجد من ا ل م س المسجد من ا ل م س من المسجد من ا ل م س ن ا ل م س ن المسجد من المسجد من المسجد م المسجد م ا ل م س د من المسجد من المسجد من ا ل م س ج المسجد من ل م س ج ن ا ل م ن ا ل م من ا ل ل م ن ا ل م ج د المسجد من ا ل م س ن ل م د من المسجد من ا م ا ل م ن ا ل م ن ا ل م س ن المسجد ن ي ل م س ج د من المسجد من المسجد ا ي ع ن ي ا ل م ا ل ن ا س ا ل م ا ل ن ا ل س د من ا ل م س من ا ل س ج د م ا ل م يبقى علاج لك م ت ب الاخر ج ل يعني اي همرج يبقى س ن لي يبقى معناه ست مش ا م ي د ة بعد ا ل ع م ل ي ة بعد خمس س ت عشر ايام وعلاج ه مالوش اي فيشه في ه انفكشن هوائي داش تخيصه الخاص عشان ك ل ه يقولك علاج اللوز نقفه نزيفها اللوز بعد عشر ايام بيعمل ف سك اكتر من ك د ا مفيش الخاص بقى عن بعيد بعيد ياخد رايه ة لحته نظيفه ملعبتاش اعلى حق انتي بوياتك و انتي شوك ميجر و مورتين ا ن و حاجات بطباعه و محتمت كورتيزول ن ملعوبش اي علاقه لكن لماذا يمكن ان ق ك و ن ه بعدين ثلاثه اجتماعيه ثلاثه ا ج ت ب م ا ع ب ه ثلاثه ا ج ت م ا ع و ه ثلاثه اجتماعيه ش ح ا ث ه اجتماعيه ثلاثه اجتماعيه ثلاثه اجتماعيه ثلاثه اجتماعيه ثلاثه اجتماعيه ثلاثه اجتماعيه ثلاثه ا ج ت م ا د ي ه ثلاثه اجتماعيه ع ل ا د ه اجتماعيه ثلاثه اجتماعيه ثلاثه اجتماعيه ثلاثه اجتماعيه ثلاثه اجتماعيه ثلاثه اجتماعيه يعني فالماري ن ت ي ج ت بدوشه مثلا عمل بيطول مياه بيتول ا ب ا ا ب ل عمد ب و ل ي ز مراقبون ا ل ل ي ز م اذا ت و ا عالسين سبعين من مش كلها م ة بابل ع ي ن لمية ازنا سبعين ا هو عملت يبقى قل حدث م موت يعني البوليزم ا لهو و ل ك ذ ا ا ك ا ن يجب ان ي ك ن هذا ا ل م ا يجب ان يكون هذا المكان ي ن ي ك هذا ا ل م ك ا يجب ا ي و ن هذا ا ل م ا ن ي ج ن يكون ه ا المكان يجب ان يكون هذا ا ل ن ي ج ن و ن هذا ل م ك ا ن يجب ان ي ك ن ه ا ي ب ان ي و ن هذا ل م ا ن يجب ان يكون هذا ا ل م يجب ان ي و ن ه ا المكان ب ج ب ان يكون هذا المكان يجب ان يكون ه ا المكان يجب ان يكون هذا ا ل م ا يجب ان يكون ه ا ا م ن ي ا يكون هذا المكان ي ب ان يجب ان يجب ان يكون ه ا ا ل م ك ا ي ج ان ب ان ي ب ان و ن ه ذ ل م ا ن يجب ان ي ج ان يجب ان ان يكون ه ا المكان ي ان ان ان يكون هذا ل م ك ا ن ب ان ي ج ن ان ا ي و ن هذا ل م يجب ان ي ج ان ان ان يجب ان ان ان ان ان ي و ن هذا ل ا فاننا الارض فيه هواء وعمل ايه اكتريه ا ل الهواء ريديو ا و ا اوبيك ريديو ا ل ل تجل ل ا ي ر اوبيك اكتريه ف وطلع الشنب اللي جوه وينفخه او تفتش لي ماوى عشان يهيجي بقلك بس ا ل ت ك ر ه ي ك يقولك أ ف ت ح ا ل س و ي ن و ل ريكارد ي س ت ب ا ل ماي ع د ا ل ي ن ه ج ي ب إ ب ر ة اخذت غير زرع مكان كل خرنا طلع عليه يتطلع ايه البدر يلفتح القلب تحت ا ل م ا و لولا ف ل ح ط الماوى عشان هوا عادى عالمايه بقلك شايفين هوا ايه هوا بيتشكش حتى شفين هوا ايه هوا ايه هوا بيتشكش حتى شفين ه ا ايه وليه قولنا ي اندومترايتس ا ا ل ل و واخر ن ي حاجة ا الـ ي يبقى يسموها من اندو د ر ر الاندروترايتر بعد ي يخش في سالبينجريتر ب ى مممممممممممممممممممممممممممممممممممم تلبك بسيت.. يعني.. يبقى ه ع د تلبك لأسيستيامك سيستيامك فلوترايس تبسين السيبس نفنيسي يمعني ايه احسامك المدة او خلاص و لو بعوزة الوخية ل إنسترمنتل إنسترمنتل الانتعاطة ك كانت يا بنفسها من غير يعني دي ي عب ق نفس الوقت يبقى إيرلي بأول اعوز ة تسخة م المخيه و ب إنسترشن ل ا ي م ع ن ى ك بهذا ا يكون ا ن ا م ا ك ب ه ا ر ي ك ل و م ا ك بهذا م ن ا ل ا س ا ك بهذا ا ر يكون ا ي ب ق ى ا ل ا م و ن ا ل ا يكون ا ل ا ك و ن ا ل ا م ي ك ن الامر ي ك الامر يكون الامر ي ن الامر ك و ا ل ا م يكون الامر يكون ا ل ا م ن الامر يكون الامر ي ك و ا ل ا م يكون ا ب ا م يكون الامر ي ك ن ا ل ا م و ا ل ا م يكون الامر يكون ا ل ا يكون ل ا م ر ي ك ا ي ك و ا ل ا م يكون الامر و ن ا ل يكون ل ا م ر ا ل ا م ي ك ن ا ل ا يكون الامر ي و الامر ي ك و ا ل ا ي و ل ا م ر ي ا ل ا م ن الامر ي و ن ا ل م ر ي ك ن ا ل ا م و ا ل ا ي ن ا ل ا م يكون الامر ي و ن ا ل م ر يكون الامر ي ك و الامر يكون ر ي ك و ا م ي ا ل ر ي ك و ا م يكون ا ا م ف لقد نعمت بانه يجب ان يكون لدينا اغراض ع الاغراض يعني يعني ش خ ص زي و ا ح د ة صاله نفسها و ع ا ي ش ة و ا ح د ة صاله نفسها وواحد الناس يبقى فيني ك ل ي ل ا و ل اول, اول ح ا ج ة عشان ت ف ح ص و ا ح د ببه ن في س ا ل ط ر ق ة المكريب الايه؟ انا واحد ل اعم و برضه اهم ادعو واحدة ط بنفس ع ا في ي ي ل ا ل ط ر ي الليبين عندي لانه يمكن ل ن ي ك ن هناك من ي ان يكون ن ا ك من ن ا يكون هناك من ي م ان يكون ا ك من يمكن ا ي ن ه ن ا ز من يمكن ان يكون هناك من م ك ن ان ي ك و ه ا ك من ن ان و ه ا ك م م ان يكون هناك من ان يكون ه ك من ي م ان ك و ن ه ن ا من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان ي و هناك من يمكن ا يكون ه ا ك من ي ان ي ك ن ه من ي ان ي ش و ن هناك م ب يمكن ا ل ي و ن هناك م ي م ان يكون ه ن م يمكن ان يكون ه ا من يمكن ان ي و ن ه ن ا من يمكن ا و ن ا ك من يمكنكن ان يكون ه ا ك من ي ان ي ك و هناك من يمكنكن ا ل ق و ة هناك من من من <تصفيق> بس ك ن ه لا يمكن ان يكون ي ا دعاء ل ش ن ه يكون هناك دعاء لانه يكون هناك دعاء لانه ي ك ن هناك دعاء ن ي ي ب ق ى ف ي ا ك دعاء إ ل ا ما يكون ف ي ا ك دعاء لانه يكون هناك دعاء لانه يكون هناك دعاء ل ا ن ل يكون هناك دعاء لانه يكون هناك دعاء لانه يكون هناك دعاء لانه يكون هناك دعاء لانه يكون هناك د ا ء لانه يكون هناك دعاء لانه يكون هناك دعاء لانه ي ك و ا ك د ع ا لانه يكون هناك دعاء لانه يكون هناك دعاء ل ا ه يكون ه ن ا ل د ع ا ل ا ي ك ن لانه ي و يجب ان يكون واعمل المسؤول عنده عرب الحمل والبقاء يعني تبقى ا دوارك يجب ا بعد ك د ه ل و عملت حتى ن ا ل ك ش ف ا ل ح م س ه و ا ل ت عنده س تاسبتنون مش ك شكل ا ب و ي ن ك مشاكل ا اتبقى ب ل و ر ن ثو الولادة نشوف ه متأكد م حالك ي ل اذا ن ان ا ا نحترم ه طبع طلسة خلاله جلاله قده ايه اول ا عندنا ايه ا ج ة عنده بعد كده عندنا يقول لي ل و حطا ط ايه, طبع الهيتو ايه طبعا كده بعد ب بكره ع د الضغط ل اللي فلسك ي هي اللي حوالي ايه من موته حوالي、اسبوع. طيب بعد كده اشرف د ع ت ان ا عمران ض ا ب ط الشلوت لما جاي فعلا ك و ن ت ر و ش ل ز ر حلاق الابريجين عبدالله الكبناء فبطلع ممكن لو ضد الشلوت ج ا م ل ح ي ل د و مكان ا ل ك ا ب ن ا ي ه موجوده عندها قال لي اللوكال فيروس بقى د ل ه ا ل م ن ي او حتى جنطاليا لازم نشوف ايه اليوترس ح س ه طبعا السيردس والرجال اليوترس مفروض ا ل ق ط ر ي بغيليتك ولو ح ط ي ت ه ب ا ي م ا ن ي و ا ل يعني د ي ك ت ر س م و ك ع ا ل ح س ا ل ن و ت ر س بيدكس مو مش ب و ع ولكن ي م ك ان يكون بشكل ممكن ان يكون بشكل ممكن ان يكون ب ش ل م م ن يكون بشكل ممكن ان يكون بشكل ممكن ان ي و ن بشكل م ن ان يكون بشكل ممكن ان يكون ب ش ك ممكن ان ي ك ب ش ل م م ن ا ي و بشكل م ن ان يكون بشكل ان يكون ب ش ك ان ي و ن ب ل ممكن ا يكون ب ك ل ممكن ان ي و ش ممكن ان ي ك ن ب ش ل ان ي ك و بشكل م ان ي و ش ممكن يكون ب ل ممكن ان يكون ش ك ل ممكن ان ان ان ان ان ان ان ب ن ان ا و ان ان ان ان ان ان ا ي ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ن ان ان ان ن ان ان ن ان ان ان ان بطاير كده السابس في مثلا السيربس اوقات يقولك ادري ي الاصلا ك وش ا ينقص م ل ل ا ت و بنصرلن يعني ب ادي ي ت بعمل ل اخراح كده ماسك السيربس ك و او ل بالمنظر س ل دا بولسلم لازم نمسك الاسير اللي فات وشدها لتحت شويه يعملها فيكسيشن فالبصيله يعني دي بتدخل بصولة ح ت ي الهجره وضا يليس ممكن أمسك أو دايلريتر الضحة عشان و لقيها ل ا فإنكم دا ت قابل وقال لي ا م ك ن تلاقي حتى بلاد ممكن تلاقي بلاد ممكن تلاقي بلاد ممكن تلاقي بلاد ممكن تلاقي بلاد ممكن تلاقي حتى بلاد ممكن تلاقي مجيش <التجين> ا الكلام د خالص احنا ح ن ن ق و ل يبقى اول ح ا ج ة ايه ق ن ن ا consent for examination ت ان <التجين> حاجه لستوري لو الهيزم حصل ايه يبقى تلاته قلنا science of ايه رجلاندري و ايه جنرال ايه ف ي local ي ه جيزتريا لا ا ن ا ا ت ح ط ب عشان تبقى بورشه يبقى لازم نشوف أب... أب... ايه الجنه التانيه اننا يوترس و اننا ا ل س ي م س و اننا البجاينه يوترس عندي و انو اول حاجه الاخ بيكون اللوترس بيكون انواعجز السلمس الاخ بيكون ادعياتز و يثبت لثلاثين اجي بلسلن ا ت ه ب ل س ل م او ب ل س ل م ابرز ي ن ت ي ج ة ن ع و ب يمكن بعد كده بلادي ممكن تشجي من السلمس البجاينه ب ر ض ه ا ر ت ي ش ن او ارثيشن بلادي تشجي نمبر سكس يعني ا خ ر حاجه ة وقبل الاخيره اقولك يا ب ر ا و ر ي يعني جيت ا ع م د ه ا سكر و ستت و ا ح د ة ممكن يعني ا س ت و ن ي في بلاد هو مكوك ا م قمفيت ايه اكزاميناشن حتى ل عايز ا ل ي ف ا ل ل ي ت ع م ل لها وزر انها مش عارف عايز ايه اعمل لها يعني ه ي كلام ده شغل النعام ده مفيش دعوه اخر بيه ق ى مزاريف اوي يقولك النتاج ل حاجة يعني الاجهار الابورطن بكسامه لو كان ا ل س م و ر س م ا ر سمير ت م ي ر سمير سمير سمير سمير م ي ر سمير سمير ت م ي ر سمير سمير سمير سمير سمير سمير سمير م ي ر س د ي ر سمير سمير سمير سمير س ي ر سمير سمير سمير سمير سمير سمير سمير سمير سمير سمير سمير سمير سمير سمير سمير سمير س ي ر سمير ي ي ر س ي سمير س ر سمير س م ي ي ر ي م ي ر س م ي ي ر ي م ل ا ن ا عواد بقى هي كبلك د ا م ا ما عندها ايه يعني عندها نظيف جانيت ت نزل جوله فقال لو كنت ا ل ج ل ط ة من دي ابنائها عند شعبك خمس حيث ا ل ج ل ط ة دائما د د كدا ممكن وجايز يكون يزبلها او بنصرف ل ا ي ع و ا ت حاطه ب ه عند ه ا مكتبكو شوف السلطه شوف كوميدي با لانه لو كان مسويه ي ع ن ي ت ا ل ه او بيسموه المسوخ الراحمي ي <سكت> لكن لدينا هناك اشياء ا ل ا ن ا ن ج ه لن نتيجه لن نتيجه لن نتيجه لن ن ت ي ه ل ا ا لن ي ت ي ج ن ن ت ا لن ف ا ي ج لن نتيجه لن نتيجه لن نتيجه لن نتيجه لن نتيجه لن نتيجه لن نتيجه لن نتيجه لن نتيجه لن نتيجه لن ت ي ج ه لن نتيجه ن ي ج ه لن نتيجه لن نتيجه لن ن ت ي ج لن نتيجه لن تتيجه ت ي ن ت ل ن ن ت ي ن ن ي ج ه لن تتيجه ل ن ن ت ي ه ل ن ن ت ي ه لننتيجه لننتيجه ل ن ن ي ج مش تخطوا ك ن لدينا تصوير افديو ايضا ي و ل ف ك دي اي ايه اي. دي اي سي يعني اساسا بيعمل هايكو فادرينوجينيميا ل هايكو فادرينوجينيميا و ف و ي كابرينجين ت م ا يكون ا ربانيه ت هتحط الكلام با الاتخطيط لأخفض ده بالتفصيل الليبينج قلنا. قلنا ايه؟ ايه؟. كده ف بعض ايه ا دب للاطفال ل الابورشن الدب ب بايه و ج س ك ل هنقولوه ا م لن ت ح ب ق ى ان ت ش و ق ع ان تتوقع ان تتوقع ان تتوقع ان ت ش و ق ع ان تتوقع ان تتوقع ان تتوقع ان تتوقع ان تتوقع ان ت في ب ق ع ان س ت و ق ع ان تتوقع ان تتوقع ان ب ت و ق ي ان تتوقع ان تتوقع ان تتوقع ان ت ا ل ق ع ان ت أ و ق ان تتوقع ان ت ت و ا ل تتوقع ان ت و ق ع ان تتوقع ان تتوقع ان تتوقع ا ل ت ت و ق ان تتوقع ان تتوقع ان ب ت و ق ي ان تتوقع ان تتوقع ان تتوقع ان تتوقع ان ت ت ق ع ان تتوقع ان ي ت و ق ع ان ا ت و ل ع ان تتوقع ان ت ن و ق ع ان تتوقع ان تتوقع ان تتوقع ان تتوقع ا ل تتع ان ت لازم ده ا و تشريحيه يعني نيكروبسي دي ك ا ر ي و س ي اوتوبسي يعني نيكروبسي اوتوبسي يعني نيكروبسي يعني توست مكتوب في الدرس اول ح ا ج ة قالك ي ف ت ح ب ق ى يشوف ا ل ت ر ي ت و ن ي ن اذا كان فيه ل ت و ن ي ا ولا مفيش ا ده ي ا ل ب ر ف و ر ي ش ن او روشه يوترس تاني حاجه اقولك الجي اي تي اذا كانت واحده ايه اساسا ميتال مش كنا نقول انها خدت م س ن د ب ن ي س او خدت ح ا ج ة اوراني او جات ح ط ت ق ا ل و ك ا في ا ل ب ج ا ي ن ا كمان لان بعد كده ا ل ب ج ا ي ن ا ب ر ض و نفس الكلام حتلاقي في كونجيشن او في انسوليشن وبعد كده نفس الكلام بسندر الاثريه بل سندر الادريه ان كان في فولن بدو بقايا الفيتنس احبت ل ك د اردت ا ل اكون ضعيفا ن د d في الضعفاء وفي الضعفاء وفي الضعفاء يبقى اول سبب رابشر اول دي ل ه ي زي كولوكاسينوما صح الدي ا ل ت ا ن ي ة دي في ك ل ت ايه ل ب ر ولاده متعتصره ممكن تحسب رابشر ي و ت ر س خلي بالك ممكن ولاده متعتصره تامر رابشر ايه ي و ت ر س حتاخد الكلام ده خميسه و ز ا د ه الشولجر لو انت لازم تراعب البريزينتين بارت اللي طالع من الراينه راع ده ا ل ج ا م رابشر يطرس زي هما ا ت ر حاجه او رابشر ي و ت ر س نتيجه ان عندها قبل كده طويله سيزيريا زمان كان اخر سجنه فده بيبقى رفض اكثر عشان ب يفتح ا ل م ط ل تحت ا ل م ط ل ز هنا تبقى اصحاب الاسكار يبقى زير السن زير فوق يبقى تخين للمطرز هو بيفتح تحت يفتح ة ب ثان ا بعدها نجدها لماذا موجود موجود يكون هناك خطوات تجربه تجربه تجربه ت و ر ب ه تجربه تجربه تجربه تجربه تجربه تجربه تجربه تجربه ت ج ر ب م و ج و د ه تجربه ت ج s e ه تجربه تجربه تجربه تجربه تجربه تجربه ت ج e ب ه تجربه ت ج ر ب e ت ج except إ ه ا لو كان ج ر ب ه تجربه تجربه تجربه تجربه تجربه تجربه تجربه تجربه تجربه تجربه ت ج ل ب ه تجربه تجربه ت ج ن ب ه تجربه تجربه تجربه تجربه تجربه تجربه تجربه تجربه تجربه تجربه تجربه تجربه ت ج ر ل و تجربه تجربه تجربه ر ب ه ت يبقى نمره ثلاثه ة ترومه يدو صوند يعني م ج ا س راح、ينو. يسمى صوند ي د sound خلاص د خ ل ت و خرانه اللغه ا ل ف ا ن د forces حطيت صورتي لو ا ل ع ب ة على ا م ا غ ت ا ع ت ا ل ع ي ن مفتش نتشباه ص و p ت ي ابليكيش ممكن يعمل رابشر لغه السجن بس يكون بالطول بقى مش بالعرض يبقى ديلك ازولك في ا ل ل s ه g ل س ج ن لكن ت ر ا ن ز ف r ر ز ا ل ف ر ص اللي د خ ل ه ا كده فرصه بتاعو كده عادي فلو في اي ت ي ر لما يكون ليه مش ماشيه بالعرض س ه م ن ا يبقى الفرصه يبقى طير موجود في اللور سجن لكن ل بالطول لو كانت مستخدمه بلور ي ج ن لكن ايه ر ا ن ف ي س سيبناها بعد كده قالك ممكن يعني موضوع ا ك س ت د ن ا ل ت ر و م ا وكيكتب ا ل ا ب د و ن طبعا ً شبه مستحيل يضرب د ه ي د ا ً جوه ا ل س ل ب س ماشي يبقى ركشه خالص ي ن ولكن م أبو لدينا جيدا ل مقاطع من ت المطار ل ل ل ل م ل م ك ن ان ل ل المحلول ي هي ساحت نتحدث عن المطار ت ا ج ل ان انت ب س ولكن انت تقس هذا المكان ل يجب ان يكون هناك افضل من هذا المكان ا ل ل ي يجب ان يكون ا هناك افضل من هذا المكان エミール・チャイ e 何が起こるか分か l ないです。 ل أ و ل ح ا ج ة انا هعمل ادنسيكيشن ا الكتابة امامك ل تقليل ي على مش السر العين الجنوب والدين يعني هيعملوا له اكسري على ان حته في ا ق و ل من ب الجسم ا ل ن يا هذا اور لكن لو ت ر ق ت ان هو قالك صاحبي يبقى مقدرش اوزين في جناح الكوره في ن ا ح الكوره اللي ه ي محاكم الاحداث خلاص يبقى هو مصير دميه اعمل نفس على ي ن ت ا ل ب ي ن على ي ي ن ه خلاص ما على ذلك يبقى ن ي ص ا واحد معروف قدام البيتس بريمينه ازاي تتصل في جناح ب الكوره ن بشوف ملابس معامله ن بزيارتي بس يبقى اول حاجه بشوف الفينشر بتاعته بشوف ط ر ي ق السلامه بشوف الملابس بتاعته ا ش ي ت ه ح ب ه ا ا ع ا م ه ق ا ل ص طب من ر أ س ي ن اغص على ا ي ن ي ه م طبعا عند راسمين س ي د ن تشر لا افشل يميني منها الحاجه خالص من ب ل ا بلا ظ ر و ما د ي ك ن لا حبسها ابو ب ق ا ل يريدوا درسي ف ل ا هو م و ض و السينجر فريد ف ق هذا ه السينجر فريد فريد فريد فريد فريد فريد فريد فريد فريد فريد ف ر ي ر ي د فريد فريد ي د ب ر ي د فريد ف ر ي بس ه ا د ي د فريد ف ي د فريد ي د فريد فريد فريد فريد فريد فريد فريد فريد ن ر ا د ف ي د ر ي د ف ر ي ت ف ر ي ر ي د ي د فريد ف ر ي ي د فريد فريد ف ر ي ر ي د فريد فريد ف ي د فريد ف ي د فريد فريد فريد فريد فريد فريد ف ر د ف ي د فريد فريد فريد ي د فريد فريد فريد فريد ف ر فريد لان ت ذ ك ت ب د و ي ع ل ا ل أ ينفع و إ ن ه ينفع كل العامينه بدلا من ت ك ت ي ك ت ل ا قوتهم بلا ق و ت ا قوتهم بلا قوتهم بلا قوتهم بلا قوتهم بلا قوتهم بلا قوتهم بلا قوتهم بلا قوتهم بلا قوتهم بلا قوتهم بلا قوتهم بلا قوتهم بلا قوتهم بلا قوتهم بلا قوتهم بلا قوتهم بلا قوتهم ل ا ق م بلا ق و ه م ب ا ق و ت بلا ت ه ا قوتهم بلا قوتهم ب و ت ه م ب ل ه م ب قوتهم بلا قوتهم بلا قوتهم بلا قوتهم بلا ق و ه م ا ي و ت ه ك بلا ن و ت ه م بلا ق و م بلا ق و ت ه ن ب ل و ت ه م ب ق ه م بلا ق و بلا قوتهم بلا ق و ت ل ا ق و ت ل ا قوت خلاص هو ا ل ا ج ب الديسكريمينايشن بعد كده هو ايه عمل ايه تمام الفكره ل ق ل ي ه السلطه تعالى بعد كده هو الرؤيه دي كلها حاجات م ه م ة جدا في الاجنسيكيشن خلاص السوشيل ا ستيفر من ملابسو درجه ا ع ت ن ا ئ ه برغباتو بالكلام ده كله هتعمل ي تراث لها ا ل ى ايه الاجابه على ا ل ا ج ن ل ا د م تشتغل التفصيل تشتغل الايد بتشوف ان ة ل أ ي هو الخطوط س ن ة للأيدي بتشوف ك ل ق ى ا ل س ن ي ي ه و يبقى خطوط السمكه اللي بتعملها ل ل اهم ي السنين ああ。 لو لقيت ا ل م ي ت س وهو ا ل بطل لغايه ت السابق ساعه ل الميتين ل م ي ت هترسم, <تصفيق> هترسم ا ل على الميت ت وعلي ك د تكون نتقوم عائل العالمة دايرة على وبرضه اعمل بلد علامه ثوات و او ل ا ص او لامه ايه ا ل ى حجاتنا ل ا لا لا لا ن م ه الانجيو سبع ش سنين <تابع بقى Bassim Anthony> ايه هي بتنفرط ان ليسك ايه بقوه الميشي اذا لو سمك السلسله اللي هو عن طرف كده وكمان بالمره التاني يمرق <تصفيق> اتنين الجلسه ب ا ن ف ر ط بيهم ل ن ط ر هو د ه هتكون كلام ت كده يبقى ر ي في اول واحده هو ده الكون بتاعك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 المسؤولين. المسؤولين. في اول م س أ ل ة قطعت كلمه قالت قلت ا ي اعرف アンダーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディ ل ع ا ل و ا نشوف الكلام ده ايه ادم صاحب اللي هيقص فيها ا برضه ادم ص ل ي دي ب ق في السنه التبصيه بقى على التصوير فممكن فعلا بقى اكسب على البيتزا بيه اكسب على البرمجه بياكسب على الناشرات بتاعتي على الثيكتشر بتاعتي خلاص حاط وعندك حاط ل هل وعندك هو حاط ل وعندك الي حاط وعندك حاط وعندك حاط وعندك حاط وعندك ا ل حاط ن طب تاني ماده ايه برضو ا ل ب ل د و صح ما ن ا برضو بصدقها عندي خ ل ا هنقولها دي في الاخر ل ل م س ا ت ايه كمان السن مش بعمل ايه السن علشان السن يبقى الايه بعملله السن نفس الشجاعه السن ده بعرفه من ايه حاجتين بقى ده الادب ك ب ي ر بعرفه من سنان وكمان ده بعرفه من ايه سنانين يونيو ا ل ص سليم ولا لاء هعملو ا ك س ر ي عشان يشوف السبب اللي طلعوا الهم د ل س فضفل ل ي لا لا يعني انا هاقدر تعرف اضبط السجن الديزني وكان لدبسنا بتاعت السجن الديزني ط ب م ا انا هو بتقولي يومي م ب ع ي د الجليل ت ك خ ي ر اوي انا هو حاجه مستنيها للدبس اسهل ح ا ج ة ن س ت ن ي ه ا للدبس يعني ترسب العرض مثلث على الاقل ل ي ن وعليه اصحابها على طول ساعود طبعا بقى ده ي ك س معايا ولا معرفش ايه معايا لانه دلوقتي ليه ليه طب ايه كمان ممكن ان احنا ن ع م ل ه ب ق المسيح معايا انتبسلة وفي قديم ا ي ه د ف ي قديم ر ف ي قديم ا ع م وفي ب قديم وفي قديم وفي قديم وفي قديم وفي ن د ي م وفي قديم وفي قديم وفي قديم و ف ل قديم وقاموا بتنزهق قطعه واحد وثلاثه واحد وثلاثه واحد ل ا ر وثلاثه واحد وثلاثه ي ش واحد س ن ج او الي قال لي لك ا ي ن واحده و ازاي تفتتحك لو تلاقي اهم حاجه الكلام ده و ق ت حته السن يعني كل الارض مش محتاج جدا بالسن زي حد في السن هو ده ح ت ه اللي انت بتكلم فيها بالخطيه غير كده ه ت ف ت ح م ع ا ت ه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 <تسجد> لو في فينجر برينس تكتبي كامل ليه بحكم ليها م س ت ش ف ط ب لو فينجر برينس مشترع عايز كده هل ا تكتب كلها ولا لا اول حاجه ارسمي التايتر الشاي بتاع الفينجر ب ر ي ن ع ا ر د ي خ المختلف ممكن يكون عاطشه عارف مش عارفه ايه ده بيمثل سبب الرينس و ن هذا ي م ي ن ان يكون هناك علاقه على ا ن ت ط ل ا ق على ا ل ا ط ل ا على الاطلاق على الاطلاق على ا ل د ط ل ا على ا ل ا ط ا ق على الاطلاق على الاطلاق على الاطلاق على ا ل ا ل ا ق ع م ى ا ي ا ط ل ا ق على الاطلاق على الاطلاق على الاطلاق على الاطلاق على الاطلاق على الاطلاق على ا ل ا ط ل ا ل ى الاطلاق اقول لك انك تفتح هذا الامام هو بروتيشن بارزه ل بابره شهده مش بوحده ا تفتيشن بسكتبها د رأي كل بيشترع... المعالم بتوريوه اول لك شيء كانت تجيب في ب ن ي ادم ب ا ر د و يعني ه و عنوان مثيا بل فهو نحاول ت م م ان نشاهد او عبيد او متفلت ا او يعني مثل هذا المطعم ش ا ونعم بتجيب لكنها فعلا اخي كلمه من كتابه انواع أ ي من هذا ي عن ي واع ومسؤول عن تصرفاته المفروض انك تقوم بها ل قبل هذا ما ح ح ا ه تقول انا ساستغرب هذا الاموال و ع ل ي ان ه ك و ن لديك ان تكون لديك ان ك و ن ل د ي ان تكون لديك ان ت و ن لديك ان ت ق و ل د ن ك ان تكون لديك ان ت ن د ي ك ان ت ك لديك ان تكون لديك ان تكون ل د ي ان ت ك ن لديك ان تكون لديك ا ت ك و ل د ي ان ت ك و ل ك ان ت ل ا ي ك ان ت ك و د ي ان تكون لديك ان تكون لديك ان ت ك لديك ا م ت ا و ن لديك ان ت ك و لديك ان ت و ن ل د ي ان تكون لديك ا و ن لديك ا ك و د ي ك ان ت ك و ي ك ان تكون لديك ان ت لديك ان ت ك و لديك ان و ن لديك ان ت ك و ل د ان تكون لديك ن ك و ن ل د ي ان تكون ي ك ا لديك ان و ن ي ك ان تكون لديك ان ل ان ت و ن ل ي ك ان و ن ان ت ت ت ت ك و اما اذا عندنا نقول هذا المسجد و و ذ ا هو كان هذا المسجد ا انه يجب ان يكون مسجد من اجل الاجل الاجل الاجل الاجل م ح ل ا ج د ا د ا ج ل الاجل ا ل ك ن السؤال هناك اشخاص يجب م ن يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون ل ن ا ك اشخاص يجب ان يكون هناك ا ش خ ا ل يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص خلاص؟ تكسب المدريد السنسوري ه ا ا بتاع الايش دواء الله اللي ي هو بيتزايد الايش ل دواء عالي ستاشر ب سنتيمتر وثمانيه ل و سنتيمتر وثمانيه سنتيمتر اول ا ا ح ا ج ة بنقول ايده كريم وجيبه د انت افضلت حدو مليان وجيبه د ب وقيد مليان لقد اردت ل في ا م ع ش ان اكون ج مسلما الشار ل ن ة ل اجل من اجل ان ممت إيه تقريباً اكون عصر مسلما ن ي ا اجل م ة كده يبقى في الهضة من اجل ر خلاص م ة ان ل ا ك أ ن مسلما ر خ ل اجل ص ا ن ودكتب السبب انك عملت ن على نفس ا ل ح ن ا ع م ل ان ل بقى على كده كده و و في البنات اليومي ن س نحتاجها ل ي و ي ح ص ل كل يوم عن ولكن هذه هي ا ل م س ع د ه التي ت م ت ع بها ن ه ا بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها ه ا بها بها ا بها بها ل ه ا بها د ه ا بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها ا بها بها بها بها ب ا بها بها ب ا بها بها بها بها بها ب بها بها بها ب بها بها ا ه ا ب بها ا ا بها بها بها بها بها و ن ا ع ل م ا ذ ا ش ه ا ر ب ع اشهر اربعه ر ب ع ه اشهر اربعه ا ه ر ا ر اشهر ب ع ش ه ر ا اشهر ه ا ش ا ر ب اشهر ا ع ه ا ب ع ه ا ش ه ع ه ا ب ع ه ا ه ا ر ا ش ب اشهر ا ر ع ه ا ش ه ا ه ا ا ر ب ع اشهر اربعه اشهر ع ه اشهر اربعه ا ا ر ع ه ر ا ر ب ب ه ا ه ر ا ش ه اربعه اشهر اشهر اشهر اشهر اشهرشهر ا ش ه ر ش ه ر ش ه ر ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش 3つのスカルボンが入ってきたら、スカルボンが入ってきたら、スカルボンが入ってきたら、スカルボンが入ってきたら、スカルボンが入ってきたら、スカルボンが入ってきたら、スカルボンが入ってきたら、スカル a ンが入ってきたら、スカルボンが入 t てきたら、スカルボンが入っ t きたら、スカルボンが入ってき e ら、スカルボンが入 t てきたら、a カ i ボンが入ってき s ら、スカルボンが入ってきたら、ス t ルボン t 入ってきたら、スカルボンが入ってきたら、スカルボンが入ってきたら、スカ t h ンが入ってきたら、スカルボンが入ってきたら、スカルボンが入ってきたら、スカルボンが入ってきたら、スカルボンが入ってきたら、スカボンが入って、スカボ وفهم الايديتيكيشن ليه ت ع ا ل على الدين عندي ثلاثه اضمار منين من الشاي ث ا ن ي ايه عندك كاس يعني ايه كاس يعني جير وسكين سلام صح هو عايز ايه ع ا ي ز الايديتيكيشن و ا ل ا ي د ي ت ي ك ي ك ي ك ي ك ا ك ي ك ي كل السؤال ده يعني الطلبين دور على بعض س ل ا ت ا ل ي ن ومفترض يعمل ثلث على بعض الفقر تعالوا نوح هنعمل فلوس ازاي ا ت ا ع ن ا اننا هنتعلم عظم وعندك شخص صعب او لا دي اول حاجه انت بتقسمه ح ص ة في ا ل و ر ق ع السحبيه علشان يبيني تبين ان انت ازاي ف خ ر ت الموضوع هتقسمه زي اللي م مفترضو زيك الموضوع وعندو تمانين ا سطوري زي الساعه صح ولا لا م نلاقي نثبت الارض ده لا يمكن عرضه فرقه و ل عرضه ت ل ف ولا اي حاجه ي ق ى ن ا و ل فرنكس ن ع م ل ا ي ي س ت ع ق و ل يبقى ن ح ط ه ن ف و بعض هنعمل ي س ت ك و ل ا هو ا ل م ن ا ي ي م ن ا و ن هذا هو ا ل م ك ا الذي ي م يكون هذا هو ا ل م ك ن الذي يمكنه ان ي ن هذا هو المكان الذي ي م ك ن ان ي ك ن هذا هو ا ل م ك ا الذي ي م ن ه ان ي ك و ا ه ل م ا ن ا ك ن ه ان ش ك و ن هذا هو ا ل م ك ن ا م ن ه ا و ا و ل م ك ا ي ي م ك ن ن يكون ا ل م ك ا ل ك ن ان و ن ا و ل م ك ذ ه ان م ك ن ه ان ي م ك ن يمكنه ان يمكنه ان ي م ن ه ان ي م ك ان ي ه ان ي م ك يمكنه ان ي ان ي ه ا ب ي م ك ن ان ه ن ي م ن ه م ك ان ي ك ن ه ي ن ه ي ن ه ا ان ه ي م ن ي م ن ان ي م ك ه ع ل ا ن هذا هو التعليم الذي يمكنه ان يكون ي هناك ا ل ت ع ن ي م هو التعليم الذي يمكنه ان يكون هناك التعليم هو التعليم الذي يمكنه ان يكون هناك التعليم هو التعليم خلاص ا ل ب ا ش ر زيك عايز تكتب ودوله ل و ر ق ه يعني ي ممكن ي ا انوان يكون تيشر خلاص ممكن يكون دي بريدز و ب ي ت ن ف ا ل ل ا ز م ت ح ا ة ولما هتكتب التايشر زيك على الاقل كل هتكتب كل تايش هتكتب الكود بحبك الشكل دي يعني دي مهمه انا مهم ة جدا في الوقت بتاعي ان انا هتسابه والله اذا انا بقيت دي بريدز ت ك ش ر ف س م العرض الفلاني اجيب الخوف من اجل الساعه كانها موزه ق ل ا ي ه تاكدت بانها ا ق ل ع ي مع موزه جدا ا ن ت ه ب تؤدي لقوه الفايسب يحتمي بها جدا ن و ر ش و ف س ا ر و ق طب ه ا لانها تؤدي الى بعده لانها تؤدي الى بعده لانها ح تؤدي الى بعده لكل دور عصب صارت لها حاله من خوفها فاحنا لقينا ايه ع ض ل القيمه والاصدر ا ي و س فاحنا لما ا د ر ا ل عملي ف ل ا ي ه عالاصدر ا ت ي و س ممكن الايه بلطجين صح يبقى ده د ي ل على ايه ده دليل على ايه بلطجين ا ل ه ي م ر و ك ا ن كان ا ل ق ي م التايوس ممكن ا ل ا ي عليها ايه بلطجين ده دليل على ايه ا ص د جيور الهيمروس ا ع م ل سهم ك د عند اصدر جيور الهيمروس ممكن تكون سبب الوكات براين سوف ة ك و ن ه ا ك س س ل ه س ل س ل ا سلسله سلسله سلسله سلسله سلسله سلسله سلسله ل س ل ه س و س ل ه سلسله س ل س ل سلسله سلسله س ل ا ل ه سلسله سلسله سلسله ا ل س ل و سلسله سلسله سلسله سلسله سلسله سلسله سلسله سلسله سلسله سلسله سلسله س ل ب ل و س ل س سلسله سلسله س ل س ل س ل ي ل ه سلسله سلسله عشفت واحد و لازم ا يكون م ن ع ر نجمش على س ت ما ن ع ر ف ش اقراجي ولا ست بسبب حضنات م س ت ر ا ت ي ك ه لكن اخر اقول الايدز وطبعا من حلقه الدكتور دي هقول م نعرف ايه؟ منين انهم س ن ايج يعني الزيجران مونترز بالمكتشف بالسين ايج من السوشي صح لو انا عندي حاجه ت ت ق ا د ي من الحته من ا ل ب ا ل يبقى هدور على السوشي الثالث لو لقيت كورونا بياكل عن حجابه ثالث وبيقلك ه ث ا ل طب تعالى تاني حاجه اقل الهوى لك حته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 نمره تلاته ق اول ما هي م ل ت ي ن و هلاقيها عليها ل غ ط ت ي ن ي الضغطتين ديه معناها ي ايه اسم ا ر ي و ر ا ل هامل خلاص معناها ي ا ي ه م ا ض م ت ي ن ا ل ض ه ت ي ن د ي ا ص معناها ا ي ه م اسم زيورال هامل خلاص معناها انهم ا ل م ز ي و ر ي ن ه ا م ش خلاص م ن ا ل ل ي ه ا انهم اسم ل زيورال هامل ينقل خلاص فاعرف ازاي يقولك ان انا اثبت مجلس سن اللي صار عظماء اثبتها ا ز ي اطلعي تهديد اول حاجه اذا كانت و ن زايزه عباره عن هون ع ب ا عن ايد المشي ي ك ت إ الايد المشي يبقى بعد كده اذا ك ا ن و ن عباره عن ايد المشي ب ق ى عباره عن ايد ا ل ر الايد ا ي ر من ايد ل م ش ي ي ك ت ر ن من ايد ل م ش ي و ا ل ك ا م ع ا ل ى بعد ك د ا و ك ا ن ه ن كيل اللي هي مين سيتش هلا صار معاك سيتش هلا صار معاك سيتش هلا والايد انتي بتبكيكي في مره هنا يبقى ا ن ت ي ا ر ا ت ح د ت ش ي من ي ل س و ي س ح ت ت ي من ا ي س و ي س ا ت ه ي ن ا على كده بعد كده د م و ج بفورمتك هتشوفي قالي بفورمتك العرض ا ه وممكن تقولي على هذا ن ت الشخص